إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وَآتَتْ كل واحدة منهن سكينا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكنهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر بسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم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 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم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 اللهم احفظ وأيد وانصر قائدنا الخامنئي بالقرآن اللهم ارحم شهداءنا وإمامنا الخميني بالقرآن اللهم اشف مرضانا وجرحانا بالقرآن سَلِمْ مُسَافِرِينَ بِالقُرآنِ اللَّهُمَّ نَوِيْرَ قُلُوبَنَا وَحَسِنْ أَخْلاقَنَا بِالقُرآنِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وإلى أرواح الشهداء والأموات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات